دولار وربع عمين والسلام على من البيض على التابعين له بالثاني دولار ودين توقفت عند المطلق والمقيد في هذا الباب ندرس عدة مسائل اولا تعريف المطلق والمقيد اثنين العمل بالمطلق الثالث حمل المطلق على المقيد الرابع الفرق بين الإطلاقي والعمومي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 كما في حديث المغير بن شعبة لما أهوى لأنزع قفيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم داعم فإني أدخلت 으ما طاهرتين إبدأ إيه القيد الأول لا يجوز المبحع على الخفين إلا إذا كان طاهرا جميل كده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفان ابن عسان أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا فقر ألا, ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة معايا ولكن من غائط أو ضول أو نوم معايا فهنا ليه التمسح على خفين إذا كنت محدثا حدثا أصغر إذا أصدت بجنابة وجب عليك أن تخلح الخفين ثم حديث علي بن نبي طالب أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم المتافري في المسحى خفين ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوما وليل يبدأ القيد الثالث قال لك لو كنت مسافرا تمسح ثلاثيان بليالي لو كنت مقيما تمسح إيه؟ يوما وليل مش كده يبقى جواز المسح على الخفين قيدا بعدة قيود ان يكون طاهرين ان تكون مدة محددة ان يكون من حدث اصغر لما جاء نقول بقى ايه لا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 رب العالمين علق الحيض علله بعلا الأذى فما دامت المرأة ترى الأذى فهو حيض ما ينفعش بقوله يوم ولده خمسة عشر يوما وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاث عشرة ليلة من ايه الكلام ده اما ورد, ورد مطلقا لابد ان يبقى على اطلاق في باب صلاة المسافر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 الكتاب تحريزه بان تمسكه بين ايه يا دي. الفلوس حرزوها ما يكونش تمسك الفلوس ماشي كده ايه لا حرزها في دي معي الثلاجة حرزها مش اننا نتبه بره البيت واخش عجوه البيت حرزها اننا راح مدخلها في لو جيه حرامي وانا وضعته الثلاجة في خارج البيت اخذها وانصرق لا يسمى فارقا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 ده اسمها طريقه بيسميها ايه قطع طريق لا هو من حرز لكنه امامي انا اعلم ذلك و فهذا قطع طريق الشاهد من كلام ان كل ما اتى في الشرع ولم يحدد ثابت العرف يحدد كالحرز يبقى نقول ايه كل ما نقول كل ما ورد عن الشارع مطلقا ف ايراد او ادخال قيود عليه لابد لهذه القيود من ادلة وإلا لا يلزم المرء ان يعمل بها واضح كده ثم المسألة الثالثة الا وهي حمل المطلق على المقيد ووددت ان لو انتبهنا يعني هذه مفولة الמושكاني طيب الله تبارك يقول اعلام ان الخطابه اذا لا مقيد له حمل على اطلاقه وان ورد مقيدا حمل على تقييده الخطاب اذا ورد مقيدا اذا ورد لا مقيد له حمل على اطلاقه كما ذكرت في المذح عن أو اول حيض ماشي كده وان ورد مقيدا حمل على تقييد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 في مكان مطلق وفي مكان تاني ايه دخل عليه الثقيم امتى بقى امتى احمل المطلق عن المقيد امتى قول بقى ده هذه المسألة وردت في اية كذا مطلقة وخيدت في اية, في آية كذا فبحمل المطلق عن المقيد يكون كفارت مثلا الظهار تحرير رقبة مؤمنه مع ان وصف الايمان لم يدد فيه الاية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 لا كل نساء بتقول إيه؟ والمطلقات وكل مطلق مش مطلقة واحدة على سبيل البدل معايا طيب القسم الأول أن يختلف في السبب والحكم الأيتين اللي عندي مختلفين في السبب ومختلفين في الحكم قول الله عز وجل والسارك والسارقة فقطعوا أيديهما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 خلاص إذا أيد إيه والسارك والسارقة فقطعوا أيديهما اليد هنا تقطع إلى المرفق عاية المثال مفهوم فأحنا بنقول إبقى لا لما نيجي ننصر بها للآية والسارك والسارقة فقطع أيديهما ما هو الحكم قطع اليد وما سبب قطع اليد وما سبب قطع اليد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 الاية دي صح يبقى احمل المطلق عن مقيد وجؤون ان السارق لو سرق تقطع يده الى المرسق ما ينفعش ما ينفعش ليه لان السبب والحق كلاهما مختلف عن السبب والحق في الموضع الاخر نفهم يا سعيد وهذا بانجمع اهل الاخر فلا يحمل وحدهم على الآخر بالاتفاق كما حكاه القاضي أبو بكر الباقي اللاني وإمام الحرمين الجويني وإلكي الهراث وابن برهان والآمدي وغيرهم ده بالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد القسم الثاني أن يتفق في السبب والحكم ليس سبب الحكم في الآديه بيثاوي السبب والحكم في الآية دي معايا الموضة عز وجل أقول إيه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أين الحكم تحريم تحريم الدم خلينا في الدم تحريم الدم وما سببه هي الأضرار المترتبة على أكل الإيه؟ الدم ثم في آية أخرى يقول ما كل أجد في ماء حيالي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مففوحا ما الحكم تحريم الدم المففوحي الجاري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 تفسير الكرطبي او المسمى بالجامع احكام القرية الكلام كده واضح في اي اشكال طبعا انا بني نقل في هذه المسألة الاجماع وان كان الحنفية خالفوا في هذه المسألة لكن ممن نقل الاتفاق ابو بكر الباقلاني والقاضي عبدالوهاب وابن فورك وانكية الطبري وغيرهم دي مفهومة القسم الثالث يبقى أنا قلت ايه اختلاف السبب والحكم واتفاق السبب والحكم الثالث ان يختلص في السبب وان يتفق في الحكم فتحرير رقبة من قبل ان يتناسى ما الحكم ها؟ تحرير رقبة ما سبب الحكم الظهار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 بتيجي هنا تلاقي ايه ابن الحاجب لا سيما ان كثير منهم محققين ان كثير منهم محققون معايا بدر الدين الزرقاشي ده صاحب البحر المحيط الذي لا تكاد احد ان يكتب في علم الاصول الا وينهل منه نهله بدر الدين الزرقاشي ده 8 مجلدات معايا فده ايه دم علماء الماده فان لم تعرفهم لن تعرف الماده معايا كده فاحنا بنذكر ايه طرفا ترى فهمت لما تسمع كده يا ابن الحاجب فاهمين ابن الحاجب ده لا تبقى القسم الرابع ان يختلف في الحكم ويتفقا في السبب كرب العالمين يقول وايديك الى المرافق الحكم ايه الحكم ايه غسل اليدين الى والسبب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 هل دا ينفع جاء أقول لا دا اليدين في التيمم تمسح إلى المرفقين ما ينفعش أقول يا كلام ليه لأن من شرط القياس هو الاتفاق هنا الحكم غير متفق دا تيمم ودا وضوء فلا يصح حمله المطلق على المقيد ها هنا كان موضح سعيد يبقى أنا كده صافة لي من الأحوال الأربع كم حاله حالة واحدة اللي هي لإيه أن يتفق السبب والحكم أما اختلاف السبب والحكم ده بالإجماع معايا كده طيب وإيه أن يختلف الحكم ويتفق لإيه السبب ده برضو حقي عليه الإجماع طيب أن يختلف لإيه السبب ويتفق الحكم محل خلاف شديد والأقرب عدم الحمل معايا كده طيب أنا الآن لما أقول إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيالاء لم ينظر الله إليه وإيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معفاهم منهم إيه بلاش الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزارة في النهر.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 إسباله الثياب تحت الكعبين صح م. طيب السبب هنا مختلف عن السبب هنا م. لا أليه السبب هنا خيلاء هنا مجرد الإسبال لا خيلاء ولا غير ذلك معايا الحكم مختلف هذا حقي عليه الإجماع بل عليه الإجماع أنه لا يحمل المطلق على الإيش ما ينفعش بقى اطلع وليه لا ده هو اللي المعصية ان هو بس يسبل السياد على وجه الايه الاخوية لا اقوله لا الكلام ده مش عندنا ده النبي صلى صح الله عليه وسلم ايه جعل حكم هذا خلاف حكم هذا معا ازاي فما ينفعش ان احمل المطلق على المقيد في القصة به بفهم كده يا رحمه الله الكلام ده صعب طيب انا بقول ايه ما اسفل الكعبين من الاذارف في النار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 عمومه عموم امم المطلق عام او شامل للدل والفرق الثاني ان العام يدخل الايه والمطلق يدخل الايه وفرقه الثالث اللي احنا بنقول ايه ان العام يصح لاستثناء منه اكرم الطلبه الا زيد يصح لكن المطلق لا يصح الاستثناء منه ليه؟ لأن المطلق هذا هو إيه واحد ما ينفعش لا أستثني, أستثني منه ما ينفعش أكرم طالبا إلا زيدة ما تنفعش إلا إذا كان على وجه الاستثناء المنقطع الذي يكون فيه إلا بمعنى لكن ماشي دي. لكن ما ينفعش نقول ده استثناء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 ما ينفعش كالثريب لغة عربية ما ينفعش لان لما ادقق النظر في الجملة اكرم طالبا هو واحد لكن ينفع ان انا اقصد ايه لكن زايدا لاي انا على الاستثناء المنقطع اللي هو ايه ان زده زد مش من بين الطلبة اللي انت هتختار منهم اللي ايمان تقريمه تنفع كده ونفس الايه نفس السياق نفس الكليمات هي هي بنفس الترطيب لكن هنا المختلف ايه هو نية المتكلمة معك كده الكلام ده صعب كان طبعا مهم جدا فبدن هو ايه يفهم باب المجمل والمبين ولا نرجوه من يوافق على من يوافق على ارجائه يرفع يده من يوافق على ارجائه يرفع يده طيب نكتفي بكده